قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استفعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن وليس وحيا من الله قل أيها الرسول متحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثل القرآن مختلقات لا تلتزمون فيها بصدق, بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق وادعوا من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوة أن القرآن مختلق طبعا الأخوة هنا في يعني مشتغلون في المختصر جعل الخطاب فقط للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأن معجزة القرآن معجزة مستمرة وأن التحدي قائم ومستمر إلى آخر يوم من أيام هذه الدنيا وأننا حينما ندعو غير المسلمين إلى الإسلام ندعوهم بالقرآن وندعوهم بهذه المعجزة فالتحدي قائم فالخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم وجل كل من يدعو الى الله تعالى اما مناسبه هذه الايه الكريمه فمشركو قريش لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزه قال معجزتي التي تدل على صدقي نزول هذا القران ولما حصل المعجز الواحد كان طلب الزياده بغيا وجهلا ثم كرر وقرر كونه معجزا بأن تحداهم بالمعارضة فقال الله تعالى أم يقولون افتراه أم أي بل يقول الذين كفروا افترى محمد من القرآن على ربه ويكررون هذه المقالة ويجعلونها إشاعة إعلامية فأم هنا للإضراب الانتقالي أم هنا للإضراب الانتقالي أم يقولون افتراه معنى افتراه أي سمعه ونسبه إلى ربه وهذه دعوة أن البشر يستطيعون أن ياتوا بمثله فالذي يقول هذا نطالبه أن يأتي بمثله ونطالبه ان ياتي بعشر سور مثله ونطالبه ان ياتي بسوره مثله ولا شك أنه لن يستطيع فعليه الإدعان لما في هذا الكتاب الجليل المعجز الذي أعجز الله تعالى به البشر أم يقولون افتره أي بل أي يقول المشركون افترى محمد القرآن وليس من عند الله والطبري رحمه الله تعالى يقول يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كفاك حجة على حقيقة ما آتيتهم به ودلالة على صحة نبوتك هذا القرآن من سائر الآيات غيره اذ كانت الآيات إنما تكون لمن أعطيها دلالة على صدقه لعجز جميع الخلق عن أن ياتوا بمثلها وهذا القرآن جميع الخلق عجزة عن أن ياتوا بمثلها ثم قال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أي قل لهم يا محمد فإن كنت افتريت القرآن كما تزعم كما تزعمون فاتوا أنتم بعشر سور مثله مختلقات من عند أنفسكم يقول ابن عاشور في هذا الموطن وجمهور المفسرين يقول ابن عاشور قال ابن عباس وجمهور المفسرين كان التحدي أول الأمر بأن ياتوا بعشر سور مثل القرآن وهو ما وقع في سورته ثم نسخ بأن ياتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس وهو الذي يعتمد عليه وقال المبرد تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور لأنهم قد وسع عليهم هنا بالاكتفاء بسور مفتريات فلما وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها وما وقع من التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها هذه القران القرآن في كمال المعاني وليس بالقوي إذن هكذا نقل ابن عاشور فيما يتعلق بالعدد ولزم مخشري كلام طيب في هذا يقول كل الذي تتحداه بالكتاب تقول له اكتب عشرة أسطر فإن لم يكتبوا له اكتب سطرا واحدا وهكذا حينما تثبت عجزه ثم قال تعالى ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أي ودعوا أيها المشركون من تستطيعون دعوته من الإنس والجن وألهتكم المزعومة ليعينكم على اختلاق عشر سوار من القرآن إن كنتم صادقين في أن افتريت هذا القرآن ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فاعلموا أيها المؤمن علم يقينا أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله وليس مختلقا واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة وهذه الآية العظيمة مع الخطاب فإن لم يستجيب لكم تذكر الإنسان بالواجب الملقى على عثقه في حمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله أما مناسبة الآية لما قبلها فقد جاء في نظم الدرر للبقاع أنه لما كان أدنى درجات الافتراء اتيان الإنسان بكلام غيره من غير علمه وكان عجزهم عن المعارضة دليلا قاطعا على أنهم لم يصلوا إلى شيء من كلامه تعالى بغير علمه ولا وجدوا مكافئا له يأتيهم بمثله ثبت قطعا أن هذا القرآن غير مفترا فقال تعالى مخاطبا للجميع إشارة إلى وضوح الأمر لا سيما في الافتراء عند كل أحد وأن المشركين قد وصلوا من ذل التبكيت بالتحدي مرة بعد مرة وزورهم لأنفسهم في ذلك المضمار كرة في اثر كرة إلى حد من العز لا يقدرون معه على النطق في ذلك ببنت شفا فقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو اي فان لم ياتوا بمعارضه اي فان لم ياتوا بمعارضه ما دعوتموهم موهم اليه فاعلم وايقن ان ما انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مشتمل على علمه ومتضمنا امره ونهيه واعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله وحده وربنا جل جلاله قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا فهل أنتم مسلمون؟ قال البغوي لفظه استفهام فهل أنتم مسلمون؟ ومعناه أمر أي أسلم فهل أنتم مسلمون أي فهل أنتم أيها المشركون مستسلمون لله بالتوحيد منقادون له بالطاعة بعد ثبوت الحجة عليكم بعجزكم عن الاتيان بمثل هذا القرآن وتحققكم أنه من عند الله كما قال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ إذا هذه الآيات فيها تحدي المشركين في ذاك الزمان ولكل زمان ويجب على الناس أن يقوموا بهذا حق قيام وأن يبثوا علم هذا القرآن الكريم بين الانام ثم قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة وأمنا وسعة في الرزق لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا بسم الله الحمد لله اللهم اجعلها طعما رحمة يا كريم يا رحيم يا الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أما مناسبة الآية لما قبلها فقد جاء في نظم الدرر للبقاعي يقول لما كان ما سبق فيه من الحث على الثبات على الإسلام والدخول فيه والوعيد على التقاعس عنه ما من حق السامع أن يبادر إليه وكان حق المسلم الإعراض عن الدنيا لسوء عاقبتها وكان أعظم الموانع للمشركين من التصديق استيلاء أحوال الدنيا عليهم ولذلك تعنتوا بالكنز تعنتوا فيما يتعلق بالكنز لأنهم أرادوا هذا شيء باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكنز لأجل أن يحصل على الأعوان وجاء في تفسير منار فيما يتعلق بسبب النزول فإنه بعد أن قامت الحجة القطعية على إعجاز القرآن وحقيه دعوة الإسلام بما يقطع السنه المفترين ويبطل معاذيرهم بين لهم في هذه الآية والتي تليها الصالف النفسي لهم عنهم وكونه شرا لهم لا خيرا وهو أنه لا حظ لهم من حياتهم إلا شهوات الدنيا وزينتها والإسلام يدعوهم إلى إيثار الآخرة على الأولى طبعا للشيخ الطريف كلام في غاية الجمال بسبب أن أهل الإلحاد يقعون في الإلحاد ويروجون للإلحاد باعتبار أنهم يريدون الشهوات فيبدأون يتشككون بالقواطع لاجل أن يعطوا لأنفسهم الحرية في الشهوات الفانية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها من كان يريد الحياة تأمل هنا من كان يريد الحياة والجملة من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمال فيها جملة يعني كاملة لكن هنا من كان يريد فهذه كان زائدة لتوكيد الدوام يزايد من حيث الاعراب، أما من حيث المعنى البلاغي ففيها معاني كبيرة زائد لتوكيد لتوكيد الدوام في فعل يريد أي من يركن باستمرار يريد بمعنى من يرد بالكينون المستمرة الحياة الدنيا وزينتها فقط بدليل العقوبه المقرره لهم ولذلك المؤمن يفعل الطاعات وينمي أنه كلما استمر به العمر يبقى على طاعت فهو في نعيم مقيم والكافر يعمل المعاصي وبنيته ان يبقى ولذلك هو مخلد في النار نوفي إليهم اعمالهم فيها فربنا جل جلاله يوفي الاعمال ونوفي إليهم أي نوصلها إليهم وافية كاملة وأصل وفية يدل على إكمال وتمام أي من كان يقصد بسعيه وأعماله الصالحة الحياة الدنيا وزينتها نعطه ثواب أعماله فيها كاملة كسعة الرزق ودفع المكارح وغير ذلك وهذه الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى سواء كان معه اصل ايمان أو لم يكن معه نعم قاله مجاهد وميمون بن مهران وإليه ذهب الأكثر كما قال ابن الجوز علينا وعليه رحمة الله وهنا في هذا الموطن يقول قتاده ابن دعام السدوسي من كان في الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنه يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وهذه الآية الكريمة نحن قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وربنا قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من ولا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيره حتى جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وتأمل كيف أن هذه الآية ختمت بقوله تعالى وهم فيها لا يبخسون أي ولا يعني ربنا لا ينقصهم الله لا ينقصهم الله ثواب أعمالهم الصالحة في الدنيا فهنا لا يبخسون يبخسون أي ينقصون فهم لا ينقصون والبخس نقص الشيء على سبيل الظلم وأصل بخس النقص اصل هذا الفعل واشتقاقه وجدره اللي هو النقص نسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم كل نقص ثم قال الله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك المتصفون لهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها وذهب عنهم ثواب أعمالهم وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة أما فيما يتعلق بمناسبة هذه الآلة الفريبة مع قبلها فربنا جل جلاله لما بين حال من يريد الحياة الدنيا في الآخرة بين حالهم لما بين حالهم في الدنيا بين حالهم في الآخرة فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أي أولئك الذين يريدون بأعمالهم الصالحة الحياة الدنيا وزينتها لا يكون لهم في الآخرة إلا النار فيصلونها اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي وذهب وبطل ما عملوا من الأعمال الصالحة في الدنيا فلا يثابون عليها في الآخرة وباطل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 فأمر النيات لا بد أن يتفقها فيه الإنسان فهو باب عظيم وما دخل على الناس ما دخل إلا بتضييعهم هذا الباب ثم قال تعالى أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه تعالى ويتبعه شاهد من ربه وهو جبريل ويشهد له من قبل على نبوته التورات التي أنزلت على موسى قدوة قدوة الناس ورحمتهم لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال أولئك يؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة فلا تكن أيها الرسول في ارتياب من القرآن ومن موعدهم فهو الحق الذي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تظاهر الأدلة الواضحة والبراهين الجليه طبعا هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بمناسبتها ثلاثه أشياء أولا تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر فالتقدير أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار إلا أنه حذف الجواب لظهوره وعادت العرب أنها تحدث الشيء إذا دل عليه دليل ليكون الكلام أبلغ ثانيا لما ذكر الله تعالى حال من يريد الحياة الدنيا ذكر حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة ثالثا لما اتضحت الحجج وانتهضت الدلائل كان ذلك موضع الإنكار على من يسوي بين المهتدي والمعتدي فالمهتدي على خير والمعتدي ظل الطريق وأساء إلى من اهتدى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي أفمن كان على بينة وهنا بين بمعنى قد بين له دينه فتبينه فمن كان على بينه من ربه ويتبعه شاهد اخر من الله يوافق هذه البينه ويتبعها يعني يتبع هذا الشاهد الذي يشهد له والشاهد هو القران والاخوه في مركز التفسير فسروه بجبريل والموطن يكون قريب اعتباره ان جبريل ايده باي شيء بالقران الذي انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل لكن تفسيره بالقرآن هو التفسير الصحيح وهو القرآن الذي شهد الله فيه بمثل ما عليه المؤمن من بينه، فربنا جل جلاله قد ذكر القرآن بالقرآن في كثير من الآيات ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وإذا كان كتاب موسى إماما ورحمة فالقرآن إمام ورحمة وقدوه يقتدون به في دينهم ورحمة من الله بهم فهو نعمة عظيمة تفضل تفضل الله بها فأعظم النعم نعمة القرآن وأعظم الرحمات رحمة القرآن ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أي وشاهد آخر من قبل القرآن وهو التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى إماما معنى إماما أي كتابا مؤتما به في الدين إماما لبني إسرائيل يأتمون بها ويتبعونها ورحمة من الله بهم باعتبار من آمن بكتاب موسى حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن ولذلك هذا قال قال اولئك يؤمنون به أي اولئك الذين على بينه من ربهم يؤمنون بالقرآن حقا كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ثم قال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الميل كلها فالنار موعده يوم القيامه فيكون من أهلها لأن القرآن رسالة الله إلى الناس كافة إلى قيام الساعة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار قال تعالى فلا تكفي مرية منه أي فلا تكن في شك يا محمد وهذا الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لكل مخاطب بهذا القرآن الكريم فلا تكن في مرية منه والمرية يعني شك والمرية أيضا التردد في الأمر والمريأ أخص من الشك فهذا هو المعنى الإنسان يتردد بهذا الأمر أي فلا تكن في شك يا محمد ويا أيها الإنسان لا تكن في مريأ من أمر القرآن وأنه من عند الله نعم وربنا قال ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إذن فلا شك أن القرآن من عند الله تعالى إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك الذي يربيك في دينك ودنياك ويربك بالنعم دوام أي إن القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد حق من عند ربك لا شك في ذلك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأن القرآن حق من عند الله إما جهلا وإما تقليدا للمتبوعين وإما عنادا واستكبارا وانجرارا وراء الشهوات كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى تلك ايات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ومن يقرأ القرآن بتدبر وفهم يعلم أنه من عند الله تعالى وأنه حق ولكن نحن يجب علينا أن نبين للناس ما في هذا القرآن من المعاني لأجل أن يؤمنوا بهذا القرآن العظيم ثم قال تعالى ومن أضلوا ممن افترى على الله كَذِبًا أُولَئِكَ يعرضون على ربهم ويقول الْأَشْهَادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ولا أحد أضل ممن اختلق على الله كذباً بالنسبة الشريف. أو الولد إليه أولئك الذين يختلقون الكذب عن الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم ويقول الشهود عليهم من الملائك والمرسلين هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد ألا طرد الله من رحمته الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله طب سموا بالظالمين باعتبار أن الإنسان مطالب أن يرقي نفسه وأن لا يظلم لكن هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين حينما صاروا يظللون أمر الدين والكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة ومن ذلك هو الغالب شدة فرصهم على الدنيا ورغبتهم في تحصيلها وربنا جل جلاله قد أبطل هذه الطريقة بقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقسم ومنها انهم كانوا ينكرون نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويغدحون في معجزاته وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله من كان على بينه من ربه ومنها أنهم كانوا يزعمون في الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله وقد أبطل الله تعالى ذلك بهذه الايه الكريمة وذلك لأن هذا الكلام افتراء على الله فلما بين وعيد المفترين على الله فقد دخل فيه هذا الكلام ولذلك هذه الآية ليست خاصة بأولئك الذين افتروا الله تعالى كذبا في الشريك وهي عامة في كل من يفتري على الله كذبا ممن يدعي دعوة أو يحل ما حرمه الله يحرم ما احله الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب كمن زعم أن لله ولدا أو زعم أن لله شريكا في العبادة أو زعم أن لله تعالى شركاء في التشريع أو أنه نسب القرآن لغير الله تعالى أو أنه ادعى النبوة والآيات في هذا الباب الكثيرة وربنا قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولن يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال الله تعالى أولئك يعرضون على ربهم يعرضون لأجل الحساب أي أولئك الذين يفترون عن الله الكذب يعرضون يوم القيامة على الله فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بظلمهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أو يقول الملائكه والأنبياء والمؤمنون يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا على ربهم ثم قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين أي ألا سخط الله عليهم فإذا سخط الله عليهم حل عليهم سخط الله ولعنته فيكون سخط الله الدائم وإبعاده من رحمته على المعتدين الذين وضعوا العبادة في غير محلها لأن هذا من الظلم لأن هذا من الظلم لأن الظلم وضع شيء في غير محله. وأظلم الظلم هو عبادة غير الله والإشراك بالله تعالى كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافر الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون فالكافرون كما ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال فقد اضافوا إليه المنع من الدين الحق وإلقاء الشبهات وتعويج الدلائل المستقيمة فربنا لما ذكر الظالمين ذكر بعض صفاتهم فقال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وما أكثر أولئك الذين يصدون عن سبيل الله يصدون اي يعرضون وينصرفون وفي هذا هم يصرفون غيرهم والصدود والصد قد يكون صرفا عن الشيء وامتناعا إذا كان لازما غير متعد، وقد يكون صرفا ومنعا إذا كان متعديا بمعنى يصدون غيرهم وهم في حقيقة الحال صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم فوقعوا في هذا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أي زيغا وتحريفا وظلالا وعوجايا في الدين وأصل عوج العوج هو الميل. في الشيء أي الذين يردون الناس الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أي الذين يردون الناس عن دينهم فيصدون الناس عن دين الله الحق الذي يجب أن يؤمنوا به ويمنعونهم من الدخول فيه ويريدون أن يكون دين الله مائلا زائغا وينفرون الناس عنه ويزينون لهم الباطل وما أكثر أولئك والعياذ بالله تعالى حتى تجد اليهود والنصارى صاروا يتدخلوا في كثير من مناهج الناس وتجد أولئك الذين ألقموا البرطيل ينصرون الأباطل ويزينون الباطل ويسارعون في أرضاء أسيادهم وذلك كان بيان الدين الخالص وبيان الدين كما أنزله الله من أوجب الواجبات وهذا ليس في هذا العصر بل إن الأمر يتكرر في العصور كافه ليميز الله الخبيث من الطيب ثم قال الله عنهم لما ذكر صفتهم في الدنيا ذكر صفتهم بالآخر قال وهم بالآخرة هم كافرون أي والحال أنهم مكذبون بيوم القيامة منكرون لوقوعه لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولذلك هم يستحقون الخلود بالنار لهذا الشيء ذكر الأخوة في المختصر ثلاثة فوائد لهذه الصفحة المباركة فقالوا أولا الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله الإعجاج عن الاستقامة حتى لا يسكها أحد وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدون نعم قالوا تحدى الله تعالى تحدى الله تعالى المشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القران وبيان عزهم عن الاتيان بذلك إذا اعطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الاخره إلا النار عظم ظلما يفتر على الله الكذب وعظم عقابه يوم القيامه طبعا بالامكان ان يضاف بعض الفوائد وهذه عشرون فائدة إضافية أولا ينبغي على الداعي إلى الله وكل مؤمن ينبغي أن يكون داعيا إلى الله ينبغي على الداعي إلى الله أن لا يصده اعتراض المعترضين بل عليه أن يأخذ الدروس والعبر من سيرة سيد المرسلين ليزداد صبره وليتم عزمه وعليه أن لا يضيق صدره ليقبل على أمره بجد وهم وأنه لا يجب إجابة مقترحات الآخرين بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض ثانيا صحة الرسالة والقرآن فربنا لما تحداهم الاتيان بعشر سور مثل القرآن فلم يأتوا علم أن ذلك من خصائص الرسالة وخصائص من أرسله الله ليدل على صدقه وصدق ما جاء به ثالثا إن هذا القرآن معجز بنفسه لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله لأن الأعداء الفصحاء البلغاء لم يستطيع ذلك وغيرهم من بعدهم لم يستطع رابعا أدم قدرة البشر أن يأتوا بسورة مثل القرآن لأن القرآن منزل من خالق القوى والقدر وإنما اوتي الناس من العلم قليلا خامسا جاء الخطاب بالجم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم وفي سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم وفي هذا تنبيه أن على الأمة أن تحمل هذه المعجزة للناس أجمعين وأن يبينوا أن القرآن نبأ عظيم من عند الله عليهم الإيمان به وفيه إلماح إلى دور الصحابة في تحمل شرف خدمة القرآن والمنافحة عنه فينبغي على كل إنسان أن تكون له يد في خدمة القرآن وتبليغه سادسا جاء الاستفهام بمعنى الامر فهل انتم مسلمون اي اسلموا لانهم الى قيمه الحجه عليهم وجب عليهم الاسلام سابعا ينبغي ان يكون الاسلام هو المهيمن على حياه المسلم وبيته وعمله وشؤونه كلها يؤخذ من الجمله الاسميه فهل انتم مسلمون فمسلمون تدل على الدواء على دوام الفعل وثباته لتأكيد الطلب على هذا الوصف ثامنا من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في ليله ونهاره لم يكن له في الآخرة نصيب ومن كانت الآخرة مراده ولها عمله فهي له تاسعا أهمية النية فالناوي الجازم الآتي بما يمكنه فإنه بمنزلة الفاعل التام عاشرا الذي يمنع الانسان من اتباع الرسول إما الجهل وإما فساد القصد وإزالة الجهل بتعلم الآيات القرآنية وهي الوحي المتلو وتعلم الأحاديث النبوية وهي الوحي الغير متلو أما فساد القصد فيزول بالتعرف على حقيقة الدنيا وأنها ذاهبة زائلة وأن الدار الآخرة هي الحياة الباقية ليعمل الإنسان بما يفنى لما يرقى حادي عشر المقول السائد عن كثير من الناس كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن يعني معناها غير صحيح إذا استعملناها في ترك العلم وفيها تثبيط عن العلم ودليل هذا الكلام ما جاء في هذه الصفحه المباركه افا كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد من فمعنى بين اي هدى من ايمان ويتلوه شاهد من اي القران شاهد من الله يوافق الايمان ويتبعه لذا قال يتلوه لان الايمان هو المقصود لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة بل صاحبه منافق العياذ الله إذا علينا أن لا نفرط بالعلم أبدا ثاني عشر العلم الذي أنزله الله على أنبيائه رحمة لأنه سبب للرحمة كما قال تعالى ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة فلما كان كتاب موسى سببا للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه إطلاقا لاسم المسبب على السبب ثالث عشر الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم رابع عشر الفائدة في إخبار الأشهاد بما الله يعلم تعظيم الأمر على المشهود عليه وحسم طماعه من أن يجد سبيلا إلى التخلص بمجاحدة أو مدافع. خامس عشر الكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين سادس عشر تخصيص كتاب موسى بالذكر لأن جميع أهل الكتاب مجمعون على أنه من عند الله بخلاف الإنجيل فإن اليهود مخالفون في فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجه على الفريقين سابع عشر الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الله ويعملون على فتنتهم بوسائلهم الشيطانية الكثيرة كالسجن أو التهديد به أو التعذيب أو القتل أو التضييق عليهم في أرزاقهم وتهجيرهم في أوطانهم أو بتزين الباطل أو العمل بإغراء الناس بالغرائز المحرمة قد أوقعوا أنفسهم بأشد النكال يعني هؤلاء الذين يقولوا هذا الشيء قد أوقعوا أنفسهم بأشد النكال ثامن عشر في الآيات تعليم جدلي في المناظرة التي يقصد بها نصرة الحق بأن المناظر يترك ما يحتمل الجدل ومراوقة الخصم إلى ما لا يحتمل الجدل لذا من يقول إن محمدا هو الذي ألف القرآن نقول له الفوا لنا مثله إن كنتم صادقين في دعواكم تاسع عشر لا يلزم من توقع الشيء وجوده أو وقوعه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت على ما أتى به من الآيات عشرون وجوب تبليغ الوحي بكامله دون انقاص او ارجاء منه فيجب تبليغ هذا الوحي وينبغي على الانسان ان يحتز بدينه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته